والصلاة والسلام على أترف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وتاج رؤوسنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال في صورة أخرى في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وصدر صورة أخرى بقوله فقال بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أيها الأحباب الكرام بداية نجدد العزاء مرة ثانية لأسرة الفقيد فنقول عظم الله أجركم وأثابكم ربنا على ما أصابكم وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا وأنتم أيها الأحباب الكرام يا من شيعتم هذا الفقيد الراحل يا من شيعتم هذا الإنسان العزيز إلى قلوبنا المحب إلى صدورنا الذي طبعت محبته في عقولنا ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى هذا الرجل أيها الكرام لا يخفى علينا جميعا هذا الرجل أيها الكرام يعرفه الصغير قبل الكبير ويعرفه العظيم قبل الحقير ويعرفه البعيد قبل القريب هذا الإنسان أحبه الصغير قبل الكبير هذا الإنسان محبته ولدت محبة الصغار له أنتم ترون الآن بأم أعينكم الصغار سيعوه قبل الكبار لماذا لأنه لما كان في حياته كان لينا هينا رطبا سموحا معهم وسبحان الله كما قلت لكم رأينا في جنازته جم غفير وعدد كبير وهذا الجم الغفير ضم حوله الصغار الأطفال الكبار الشباب حتى الشيوخ الكبار الطاعنون في السن جاءوا مع هذا الرجل في تشريع جنازته وهذا إن دل أيها كرام على شيء فإنه يدل على أن هذا الإنسان لما كان في دار الدنيا الآن هو في دار الآخرة لما كان في دار الدنيا كان إنسان سمحا قلبه متسع يحب الخير لكل الناس فلذلك شيعه الصغير والكبير والشاب والرجل الكبير كل الإنسان الكل الشيع فلذلك أيها الكرام ترون الآن بأم عيونكم أنه الآن انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء ها هو الآن في قبره وكما نعلم وكما أقول لكم دائما في هذه المقبرة الآن رجعت إليه روحه الآن رجعت إليه روحه أيها المتكلم هل دخلت إلى القبر كلا ورب الكعبة من أخبرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم يقل يوما لما شيع الزنادة بنفسه ووقف على شفة على على على على حافة القبر وقال لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل الآن أبونا عبد السلام هذا المقبور الآن يسأل خال الملك الملكان منكر ونكير وشرع في السؤال من ربك وما دينك ومن نبيك أخواني الكرام في الآية التي بها صدرت بها كلامي يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم حسابنا أيها الكرام قد اقترب بين بين الله تبارك وتعالى والإنسان إذا مات فقد قامت قيامته قامت قيامته ونحن أيها الكرام سوف نقف بين يدي الله يحاسبنا على الصغيرة والكبيرة على العظيمة والحقيرة عن الضرة ومثقال الضرة فماذا نحن قائلون يوم القيامة لربنا تبارك وتعالى لما يتألنا عن الصلاة عن الصيام عن القيام عن الحج وعن العمرة وعن مخالطة النساء وعن المخدرات وعن معاكدة الفتيات ماذا يكون جوابنا؟ فلنعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا فحسابنا قد اقترب ونحن لا زلنا في غفله ساهون ولا زلنا ناخرون وساخرون ولا زلنا في نوم عميق حسابنا قد اقترب فماذا نحن قائلون ربنا تبارك وتعالى لذلك ربي قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون غفلوا مع الدنيا غفلوا مع النساء غفلوا مع المخدرات غفلوا مع الثروات والدنيا والأموال والسيارات إلى غير ذلك وقالت في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أمر الله قد جاء أتى أمر الله فلا تستعجلوه إذن أيها الكرام ما علينا إلا أن نستعدل لقاء ربنا تبارك وتعالى وتكفيك موعدة الموت تكفيك موعدة الموت أي إنسان لا يحضر الجمع ولا يحضر الخطب ولا يحضر الدروس ولا حلق العلم هذه موعدته هذه موعدته ألم يقل صلى الله عليه وسلم كفى كفى كفى بالموت واعظة الواعد لك هو الموت حتى لا أطلع لحضارتكم وأشق على آذانكم وقلوبكم خير ما نقدمه الآن لفقيدنا أجمل ما نقدمه له هو الدعاء لكن ندعو بإلحاح مثل هذا اللي تمدنتنا يجب الله تبارك وتعالى من يدعو معك بإلحاح لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إما كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تقيدوا هذا الراحل اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم عافه واعف عنه أكريم يا رب نزله واسع يا رب مدخله أنس يا رب وحشته ارحم يا رب غربته اغسله يا رب بالماء والثلج والبرد نقيه من جميع الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين. أبدله اللهم دارا خيرا من داره آمين. أهلا خيرا من أهله آمين. وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله يا ربي برحمتك الجنة آمين. وادخله يا رب برحمتك الجنة, الجنة. وقيه عذاب النار وعذاب جهنم اللهم إن كان محسن فتت في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أسكن في الرفيق الأعلى اللهم أسكن مع رسول الله اللهم أسكن مع أبي بكر وعمر ومع عثمان وعلي ومع سعيد وسعد ومع طلحة والزبير يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا في حقه اللهم استجب دعاءنا في حقه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم وسع له في لحده اللهم وسع له في لحده اللهم <سؤال> يمين كتابه ينسي الحسابه ثبت على سيرات عبوره اللهم أن تقوه بالجواب اللهم أن تقوه بالجواب الصحيح اللهم أن تقوه بالجواب الصحيح ربي ثبتوا عند دخول الملكان ربي ثبتوا عند دخول الملكان ربي اجعل قبره روضة من رياد الجنة ولا تجعلوا حفرة من حفر النار اللهم افتح له في قبره مد البصر اللهم افتح له في قبره مد البصر اللهم افتح له في قبره البصر اللهم أسكن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اللهم ارضى عنه يا رب العالمين اللهم ارضى عنه يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير أسرته وذوجته اللهم ارزقهم الصبر على فراقه اللهم ارزقهم الصبر على فراقه رب ارزقهم صبر المؤمنين وصبر الخاشعين وصبر الموحدين وصبر الذاكرين وصبر المحتسبين يا رب العالمين اللهم ارزقهم الصبر والسلوان اللهم ارزقهم الصبر والسلوان انك على كل شيء قدير هؤلاء أصحاب المقبرة اللهم ادخل على قبرهم الضياء والنور امين اللهم ادخل على قبرهم الضياء والنور امين والفسحة والسرور وابني لهم في الجنة القصور آمين. ربي يم من كتابهم آمين. ربي نور ظلمتهم آمين. ربي نور ظلمتهم آمين. ربي نور ظلمتهم رب ينور ظلمتهم رب لا تعذبهم فإنك رحيم رب لا تعذبهم فانك رحيم رب لا, لا تعذبهم فانك رحيم ارحمهم يا رحمن ارحمهم يا رحمان ارحمهم يا رحيم انك على كل شيء قدير هؤلاء الذين شيعوا الجنازة اللهم عثر خطواتهم اللهم عثر خطواتهم رب اغفر ذنوبنا وذنوبهم واستر عيوبنا وعيوبهم فرج همنا وهمهم نفس كربنا وكربهم تولى أمورنا وأمورهم أمين. ذكرنا وإياهم بالموت يا رب العالمين والذي تفن والذي احمل اللهم كن معه ولا تكن عليه أمين. اللهم كن معه ولا تكن عليه أمين. اللهم, اللهم احفظه في معتقدهم واحفظه في أخلاقهم يا رب العالمين أمين. إنك على كل شيء قدير أمين. وبالإجابة جدير أمين. وصل اللهم على سيدنا محمد أمين. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك